إلا الذين ظلموا منهم فَلَا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لَنَدِلُّ وَنكُم لِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إنا, لله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 ومن تقوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس, من ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن لِلَّذِينَ الذين تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الذين إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ, عليهم لعنة الله خالدين فيها لا يفصفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يفصفف عنهم العذاب ولا هم ينفرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ رَأَوْا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَرَى الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا وَقالَا الذينَ التَّبَعْوا لَْ أنأَن لناَا كَوْوى لَْ أنَّ لنا كَرْوَةَ فَتَبَوْوَ مِنهم فَنَتَبَوى مِنْهُم كَمَا تَبَووَأُ مِ كَذَالَِيُرِيهِمُ اللَّهُ عَحْملَهُم حَصَرَات عَلَْم كَذَلِكَُرِيهِمُ اللهَّهُ عَْمَلَهُم حَسَاتٍ عَلَْهم وَمَاهُم بِخَجِينَ مِن النار يا أيها الناس تلوا مما في الأرض حلالا طيبا, حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا قِيلَ لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقرون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي بِمَا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌّ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهل وَمَا أُهِلِّي لَهُ غَيْرَ اللَّهِ فَمَن يَسْتَغْغِلْ غَيْرَ دَابٍّ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْهَدُونَ بِهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ هُمُ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 ولكن الذر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عاهدوا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 فَمَنعُوا فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتِضَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَتَجَاوَزْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تتقون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 أياما معدودات فمن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيطونه فدية طعام مسكين فمن خَيْرًا خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم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 يريدوا الله بِكُم لصرَوََا يُريد بِكم العصُ وَللتُكممُِ الْ العِدةَ وَلتُكَبّ الله على ماهَدكُم وَللتُكَبّ الله على ما هَدكُمْ وَعََّكُمْ تَشكون وَإِذاَا سألَكَ عِبادعَ فَإِنّ بَب فَإِنّ قَيبٌ يُجيبُ دعْوَتَ الدَّاعذا دَعاال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 فالآن باشرهمن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أدموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهمن وأنتم عاكفون في المساجد فلكَ حدود اللهَّه فَ تَقابُهاَا كَذَلِكَ يُبَيين اللههُ آياتِي للَِّاسِلَ عَلَم ياتقُون وَلا تَأكُر أَمولَكُم بَينَكُم بِالبافِ وَتُجُلوا بهَا إ الحُكَامِ تَألوا فَريقًا مِن أَموال الناسَِّ بِالإِسم بالِالْإِثْمِ وَأَنثُم تَلَم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا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 فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به ادم من الرأس او به ادم من الراس فدية من صيام او صدقة او نسك فاذا رمتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج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 السج و اشر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان التقوى واتقوني يا آل الذين لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمُ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذْ تَحَرَّوَنَّ مِن مَّحَاسِنِ اللَّهِ من وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِن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 ف آمًا يُخُلواوف السِكَ كَفَتَ وَلا تَتبع وَلاَا تَتَّبِرُ خطْوَاتِ الشَّيطان إِهُ لكُمْ عد ب فَإِنزَلََلتُ مِن بَابمَا جتكُم بَِنَةُ فَلَم فَلَموا أَن اللهَّه سز هل ينفرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيَةٍ آية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 كان الناس امة واحدة فبعث الله هم نبيين فبعث الله هم نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ضَيْنًا بَيْنَهُمْ فَاهْدِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْثَاءُ وَالضَّرَّاءُ وزلزلوا, وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسَرونكَ ماذا ي بِقُونَقُلم ما أَ فَقُتُمْ ن أَنفَقتُم مِن خَيرٍ فَروالِدَي وَالْأقُرَبينَ والْيتَان وَأَقاضينَ وَالْيَتان والْمَسات وَبِسَّدين وَماَا تَففعللُوا مِن خَيرٍ فَإَِّ اللهَّه بِ عَين كُتِذلَيكُم الْ القِتَالُ وهو كره لكم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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَ شَ اللهَّهُ لاأَنَتَأُم إ الله عزيزٌ حَتين وَل تَكِحُ الْ المشركاتِ حتىَ يُؤْمن وَلَأمَةُم مؤمنِنَةٌ خَي م مشِركَة وَلوو عْجَبَتكُمْ وَل تُم كِحُ المُشِكينَ حتىَ يُؤمنِنوا وَلا عذَد مؤمنِنٌ خَيوم مِ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبذن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك على المحيط قل هو اذا منع فاعتزل النساء في المعيط ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يقضوا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم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 في اموالهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعلولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقافا أن لا يقيما حدود الله فإن كفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ ظَالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن صنا أن يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن, فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تلسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه من الكتاب والحكمه يعظكم به وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَجَلْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا, تراضوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُعْرَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ أَزْكَانُكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ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 والَّذنَا يُتَفَّوونَ مِنْكُمْ وَيَضَوونَ أَزْواجَيتَربَّصنَ بأَمْفُسين ييتَعبَّصْنَ بأَمفُسِهِ أَربعَةَ أَشهر وَشْرًا فَإِذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ فَلجُنَا حلَيْكُمْ فَلا جُناَا حَلَيْكُم فِي مَا قَعَنَفِي أَمفُسِه بِالمَعُو واللَّه بِماَا تَععمللونَ خَبِي ورچ نی کتند اری ممکن ہو سون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 ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ قَقُتُمُهُ مِنْ قَدِلِأَتَمَسُّوهَّ وَقَد فرََصْتُم وَقَدَ فرََصْتُمْ لَ فَربَةً فَِسْكُ مَا فَزكُم فَنِسُْ مَاَصْتُمْ إِلَّا أَي يَحْكُونَ أَوْ يَعْف والالَّذ بِيَدهِه أَوْ يَعْكَّذِي بَدهِهِ عُقُدَة مِكَ وَأَن تَعْكُ أَقُ رَبُ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 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوهن حذر الموت وهم اولوهن حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياء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 والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إن ألا قالوا وَمَا اور ملکی چالو اللہ مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا نوتھی لفی سری الْقِتَالُ و إِلَّا قَلِيلًا اخرجن وَاللَّهُ عَلِيمٌ وارینی وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكن له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 تن شری تمن فرس میری ونل میف انہوں ونل میف ان پچری بھو مین پرین فرم وس و